وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالَتْ أَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا سَنَعْلَمُ لَكَ باخِعَ النَّفْسِ كَلَّا أَفَرَضُوا عَلَى اللَّهِ أَن يَوْلَدَ قُلْ سُبْحَانَهُ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 بالحق انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى وارضقنا على قلوبهم الالقام فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الهه لن ندعو من دونه اله لقد قلنا اذا شطط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 يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُم مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ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 فاتخذوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فابعثوا احدكم بورقكم هذه إلى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتنطف ولا يشعرن بكم احد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 إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا منوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سابسهم كلبهم رجما بالغيب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 فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاق بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 متكئين فِيهَا على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا فاضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفثناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلا ولم تظلم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 ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله وَلَا ولا أشرك بربي أحدا فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا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 ثوابا وخير نقبا واضرب لهم مثلا حيات الدنيا كما إن انزلنا من السماء فاختلط بين نبات الارض فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيمًا تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 يُؤْنِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاَ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عِبَدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مغبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أدفر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين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 وما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعب لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعبا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أرضي حكبا فَلََّا فَلَ غَمَجِم بَيْلِهِ مَا نساقُ تَوْمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَم فِيبَحْرِ صَرَبَ فَلََّ جَوَزَ قَا لِفَتَهُ آاتِنَ وَدَا أَن لَقَدِلَقِينَ مِنْ سَفَرنَا هذا نَصَدَ قَا أَرَرائيتَ إِذْ أَوينَ إلَى الصَّخْرَةِ فَإِله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 عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيَعَ مَعِي صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أمرا.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 قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغتم مني من عضرا ثم طلب حتى اذا اتى يا اهل قريه استطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما فابوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا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 مالك وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا وام الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيان وكفر فاردنا ان نبدل لهما ربهما خيرا منه زكاتا واقرب رحما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 اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوينا الصدفتين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا فما استطاع ان يظهره وما استطاع له نقبا